قولي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوا قال ربنا و... وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما هم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وجعل جل وعلا العبادة له أعظم مطالبه على عباده وحقه على عبيه أين مواطن الهداية أين المظنة العظمى للهداية في بيوت أذن الله أن ترحب على ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد أيها المبارك تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا. تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريف.